بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رفع درجاتي لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورياقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفا وكرم حيا الله الجمع الطيب المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفاني على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه حيا الله شيختنا الغالية شيخ أممنا والشيخ زكريا وجميع الإخوة والأخوات جميعا بارك الله فيكم نفع الله بكم ورفع الله قدركم في الدارين أمين في المرات الماضية تحدثنا عن ما انصرم من شرح متن التحفة على ناظمها رحمة الله تعالى وتكلمنا في طياتها على شرح المقدمة ثم أتبعنا ذلك بشرح أحكام النون الساكنة والتنوين وانتقلنا لأحكام الميم والنون المشددتين ثم في المرة الماضية تدارسنا أحكام الميم الساكنة وعرفناها تعريف اللغوية والإصطلاحية وقسمناها إلى ثلاثة مراتب أو ثلاثة ضروب: الضرب الأول هو ضرب الإخفاء والضرب الثاني هو ضرب الإدغام والضرب الثالث هو ضرب الإظهار. اليوم موعدنا في ترتيب المتن مع أحكام اللمات. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به للام الفعل قال لام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم ص الرحم تفصدف ذا نعم دع سوء ظن زر للكرم واللام لا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرنا لام فعل مطلق في نحو قل نعم وقلنا والتقع وقلنا والتقع نشرح أحكام اللمات بوجه عام ما ورد في التحفة وما لم يرد ركز معي لمات السواكن الموضوع بسيط جدا بس محتاج منك تركيز شوي واللي مش فاهم يقول مش فاهم لمات السواكن يا اخوالنا بينقسموا الى خمسة انواع اول قسم عندنا هو قسم لام التعريف اللي هي لم قال تاني قسم عندنا هو قسم لام الفعل لم قال بعدين لام الفعل بعدين لام الحرف وبعدين لام الاسم وبعدين لام الأمر لام تعريف اللي هي أل وبعدين لام فعل ولم حرف ولم اسم ولم أمر خمسة أنواع من اللامات السواكن انتقل الإمام في بداية الشرح إلى أول نوع مباشرة قال للام الحالاني قبل الأحرف طيب عاوزين بقى نتعرف كده على التفصيل؟ هذه آآ آآ الأنواع الخمسة التي تكلم عنها الإمام أول نوع خالص قال لام أل لام أل يا أخوانا هي اللام المعروفة دايما بلام التعريف والتي على الأسماء ودي بتكون زائدة عن بنية الكلمة لام زائدة عن بنية الكلمة العل. ليست من بنية الكلمة في شيء بل هي زائدة عليها دائما سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها مثل كلمة الأرض يعني أنا ممكن أقول أرض من غير لام التعريفية استقامت الكلمة ولا ما استقامتش استقامت يبقى دي لام تعريفية سواء كان الكلمة استقامت بها أم لم تستقم الكلمة بها زي كلمة الذين كلمة الذين لما تعوز بقى أنت مثلا ترجع لأصل الكلمة وتهمل لام التعريف الداخل عليه هتعملها ازاي مستحيل إذن فالكلمة لم تستقيم دون ال فلهذا كانت لام أل هي اللام المعروفة بلام التعريف والتي تدخل على الأسماء على الأسماء على الأسماء ولا تدخل أبداً على الأفعال طبعاً من التعريف وتكون زائدة عن بنية الكلمة ليست من بنية الكلمة سواء استقام المعنى بدونها ككلمة الأرض لو أنا شلت الألف واللام بقت أرض استقام المعنى تمام أم لم يستقم المعنى زي كلمة الذين فعل شاقول الشيء الألف واللام بأذينة مش مش مش معنى لا يستقيم فزيادة ال في كلمة الذين أو في مثلها لازمة معنى أنه لا يمكن أبدا أن تفارق الألف واللام هذه الكلمة ولا التي على شاكلتها التي فيها وهذا النوع طبعا حكم إباء حكم وجوب الاضغام وجوب الإدغام إذا أتى بعدها لام كلمة الذي وكلمة التي وكلمة والذان وكلمة اللذين وكلمة الذين وكلمة اللائ وكلمة اللاتي بنعمل فيهم ايه اصلا هو المفروض ان كلمة الذين الف ولام ولام تانية وبعدين ذال ولكني اضغمت اللام الثانية في اللام التعريفية فبقت اللام التعريفية بتكتب ازاي بقت الذين بتكتب ازاي بقت الف ولام عليها شدة وبعدين الحرف التالي لها الحرف الياء على طول اللام الاخرى ملهاش أي وجود ليه أدغمت حصل لها إدغام نعم فالأنواع اللي أنا ذكرتها والكلمات اللي أنا ذكرتها زي كلمة الذين والذين والذي والذي وال والتي واللائي والذان واللاتي كل هذه الأسماء أو كل هذه الأسماء الموصولة تمام وجب فيها وجب فيها الإدغام إذا أتى بعدها إلا طيب ده بتكلم دلوقتي على اللام التعريفية أنا دلوقتي هفصل برضو الحالات طيب خلينا نخش كده بقى إيه؟ على الاظهار في اللام التعريفية أنا قلت على الإتغام لما تبقى زي حرف بعد لام في الأسماء الموصولة الذي واللتي والذينة واللوي الكلام ده خلاص انت حفظته ماشي خلينا نخش في الاظهار وجوب الاظهار يحصل وجوب إظهار امتى في اللام التعريفية إذا أتى بعدها ياء أو همزة إذا جاه بعد اللام التعريفية الألف واللام جاء بعدهم همزة أو يا. زي كلمة إيه؟ واليسع واليسع في صورة الأنعام تمام؟ ما ينفعش أنك تدخل اللام في الياء ما ينفعش تدخم الزيدي تمام؟ الآن الآن التي في صورة يوسف وفيها موالع كثيرة ومنها في يونس وفي كل ما نتكلم تعليده سواء كان في إظهار سواء كان في إضغام يستحيل أن اللام المعرفة يستحيل أن اللام المعرفة أبدا تنفك عن هذه الكلمات سواء استقامت الكلمة أم لم تستقيم مستحيل استقامت الكلمة أو ما استقامتش دي اسمها لم تعرفية وليس لها أي معنى أخر سواء الكلمة استقامت أم لم تستقم زي كلمة الأرض لو أنا شلت اللام التعرفاء بقت أرض استقام المعنى كلمة الذين لو شلت الألف واللام لن يستقيم المعنى أبدا لن يستقيم المعنى مطلقا لو أنا شلت الآن شلت الألف واللام لو أنا شلت كلمة ولياس عند المتعرفين ألف والأم أنا شلتهم خلاص ما عادش فيه لا ما ينفعش أن أتنفك عنهم خالص تمام ده بالنسبة لألب التي لا نستطيع أبداً أبداً ولن تستقيم الكلمة مطلقا إذا إذا أنا حذفتها لو أنا حذفت أل لو أنا حذفت أل من الكلمات دي لن تستقيم أبداً الذين والذي والتي والآن واليسع سواء كان فيهم إضمام سواء كان فيهم إظهار ادغام لما يبقى بعد اللام التعريفية لام أخرى بيبقى فيهم إضغام كلامة الأسماء الموصولة أما بالنسبة لما فيهم إظهار لما يبقى بعدهم ياء أو همزه طيب بالنسبة بقى للألف واللام اللي ممكن أشيلهم من الكلمة زي كلمة الأرض مثلا دي أنا ممكن أشيل منهم من الألف واللام دي لها أحكام بقى لها قبل أحرف الهجاء قال دي. لما بتيجي قبل كل حرف الهجاء في الـ في الـ في الـ في الـ في الكلمات التي يعني قد يسمح فيها أو تسمح فيها العربية بأن أحزف الألف واللام وتستقيم الكلمة بشكل طبيعي جدا من غير ما يحصل فيها أي عوج آه. لها حالتان. حالة حالت اظهار وحالة اضغام التي قبلها حالة الاظهار يا خولنا فتسمى ألفها باللام القمرية تسمى ألف فيها باللام القمرية واللام القمرية دي بتختص بأربعة عشر حرف يعني يعني الألف واللام ببص للحرف اللي بعدهم ببص للحرف اللي بعدهم لو هلاقي من الحروف دي هيبقى هتبقى الألف واللام دي اسماء أو اللام دي اسمها لام قمرية إن شئت تقول قمرية إن شئت تقول قمرية زي ما تحب تقول نعم الامام الجمزوري رحمه الله تعالى جمعها في قول إيه نسل اللي إحنا كنا نسل الحفظ المتن قال قبل أربع ما عشرة خذ علمه من يبغى حجكا وخف عقمه ابغي حجك وخف عقمه الأحرف الأربع عشر دول أو الألف واللام جاء بعدهم أي حرف من الأحرف دي بتبقى الألف واللام دي أو اللام دي اسمها لام قمريه نعم الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء الاربعة عشر حرف دول إذا أتت إذا أتوا بعد اللام تصبح هذه اللام لام قمرية نعم وده إحنا متفقين تماما على هذا الكلام إذا وقع حرف من هذه الأحرف الاربعة عشر بعد اللام وجب إظهار هذه اللام واضحيها وأوضحيها ويسمى إظهارا قمريا أو قمريا وتسمى هذه اللام باللام القمرية كيف النطق بها يعني مثلا كلمة الإيمان الكتاب القمر أنا بوضح وبين اللام لم بين واضحه بقولش القمر سريعة كده لا القمر بين وضح اليوم المصور العلي والفاجر الحق، الجنة ليه انا ال رنت اللام دي طلعت ازاي المخرج كده تجلى بتاع اللام اللام قمرية بانت كده وضحت ال, ال ال ال الصوت الحلو ده ما تسمعوش غير فين غير فين غير في الكلمة التي يسمح بها يسمح أن تدخل الألف واللام عليها ويسمح أيضا أن تحذف بها ده أول شرط يعني ألف واللام ممكن تدخل على الكلمة مفيش مشاكل تاني شرط أن يأتي حرف من الربعة عشر حرفا التي قلنا عليها اللي هي بتاعت إغري حجك وخف عقيمه لن ينضبط الأمر معك إلا بحفظ المتن حفظت المتن سهلت على نفسك ما حفظتش المتن وتحفظ الشواهد لوحدها كده, لوحدها كده هتلاقي الموضوع صعب معاك مش ماشي احفظ المتن هتلاقي الموض سهل وجه تسميته اخوالنا بالاظهار القمري فعلى طريقة التشبيه يعني ده شبه بنجيب حاجة كده شبه حاجة يعني حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الاربعة عشر بالقمر تمام بجمع ظهور كلا منهما مع الاخر وعدم خفاؤه معه لما بيظهر ده بيظهر ده الأمر بيظهر جنب النجوم لما بيطلع الأمر بيطلع النجوم النجوم ما, ما بتستطرش ما بتستخباش لا انت ممكن تشوف اللي مع بعض ضوء القمر مش ممكن أبدا يغطي على ضوء النجوم عمره أبدا ما يضغمه فهمت أصدي اللي ظهروا مع بعض ضوء القمر بتستطيع معه أنطر النجوم إذن فلذلك سمي إظهارا قمريا هذا من بابي التشبيه نعم تسمى اللام لام قمرية علامتها في المصحف أن ترسم السكون تكتب السكون هي رأس الحاء عارفينها طبعا علامت السكون في المصحف ترسم رأس الحاء فوق اللام هذه هي اللام القمرية اللام الشمسية ما فيش فوقها سكون فوقها ايه فوقها شدة هنتكلم طبعا عنها بالاستفادة الاية نعم وسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج حرف اللام ومخرج هذه الأحرف الأربعة عشرة المخرج بتاعتها فيها تباعد مفيش مخرج خالص متقارب بينهم مفيش تقارب خالص بينهم في المخرج تمام؟ نعم بالنسبة بقى لحالة الإضغام أنا كل ده لسه في لام أل. ما هي لام أل قسمين لام أل قسمين هي بتدخل على كلمة وتستقيم الكلمة بدونها ممكن أحزف أل بدون وتستقيم الكلمة عادي جدا اللي بنشرح فيها أقسمها الآن والنوع الثاني الذي لا تستقيم فيه الكلمة إذا حذفت منها لم أل زي أسماء الإشارة وزي أصل الأسماء الموصولة وزي بعض الأسماء التي يأتي بعدها حرف الياء والهمزة زي كلمة واليسع وزي كلمة الآن تستقيم أبدا بهم الكلمة بحذف الألف ولا نعم بالنسبة للحالة الثانية في الأسماء التي تستقيم بال وبدونها أيضا تستقيم زي كلمة الأرض مثلا الحالة حالة الإضغام الحالة الثانية تسمى ألفها باللام الشمسية تختص بأربعة عشر حرفا وهي المتبقية لأن كل قاعدة مسؤولة عن تمانية وعشرين حرف أو 31 حرف بتخصم حروف كل قاعدة فبيتبقى الحروف الباقية التي تختص بالقاعدة الباقية خصمنا 14 مع اللام القمرية يبقى لسنة 14 مع مع الشمسية تسمى أل فيها باللام الشمسية تختص بـ 14 حرفا باقية من أحرف اللي جاء وجماعة صاحب التحفة رحمه الله تعالى في قوله طب ثم سل رحمن أو صل رحمن تفز ضف ذا نعم دعسو أظن زر شريفا للكرم جميع الأحرف التي في البيت جميع الأحرف التي في البيت كلها من الشمسية شمسية دفع أحرف من الحرف القمرية هقولك لا انت لي الحرف الأول من كل كلمة طب ثم صل رحما تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم هيبع عندنا الطق والثق والصد والرق والتق والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين لللام نعم هتقول للام أقول لك آه ما أنت فاكر لما تكلمنا عن اللام في في الكلمات التي لا يستقيم فيها أبدا أن أحذف اللام آه فاكر لما كنا نتكلم على حالت الإضغام فيها ما يفاجأ كل الكلمات اللي ما يفاجأ شيل منها الألف واللام زي أسماء الإشارة الذي الذي قلنا باتنين لام مش بلام واحدة باتنين لام بس إحنا دغمنا دف ده ودغمه آه فالإضغام ده اللام في اللام بتضخم الحرف الحرف بيدخم نعم إذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشرة الشمسية يعني اللي بتكلم عليهم بعد لام ال وجب اضغامها اضغاماً ها، ويسمى اضغاما شمسيا وتسمى اللام باللام الشمسية وذلك وعلمت ذلك خلو اللام من السكون ووضع شدة على الحرف التي بعده، الحرف الذي بعده، قلنا علامة القمرية السكون علامة الشمسية الشدة بس الشدة بقى ايه ووضع الشدة على الحرف وضع الشدة على الحرف الذي بعدها ليسمى ادغاما شمسيا سمي ادغاما شمسيا على طريقة تشبيه اللام بالنجم والحروف الاربعة عشر الشمسية بالشمس إذا بزغت الشمس من شدة نورها أخفت النجوم أو خفى معها كل الأجرام السماوية فلا تظهر في السماء أو لا يظهر في السماء إلا نورها هكذا الشمس إذن فهي تعم بنورها أو تضغى بنورها أو تدغم نور كل من حولها فيها كل نور حول نور الشمس يضغم فيها فيأتي بمجمل نور الشمس، فلذلك كانت ال لا تظهر أبدا مع هذه الأحرف. أجيب أمثلة. سل أول أقول لك سبب إضغام اللام في هذه الأحرف هو التماثل مع اللام. التماثل مع اللام تمثل المعلم لأن ال الاثنين نفس المخرج ونفس الصفات اللام معلم الذي مثلا أجيب عليها مثلا مثال هنا إيه إيه الله لفظ الجلالة اللام فيه لام شمسية الله الله ده فيه تماثل هنا والتقارب مع بقى الأحرف زي الطيبات الناس الثمرات الصلوات بتحس إنك نطقت همزة وبعدين الحرف على طول من غير لام حسنت إن اللام دي دخلت في اللي بعدها الرحمن الرحمن التائبون السلام النشور الدهر الضحى الظانين والزيتون والشمس النجوم النجوم هتقول لي ايه اللي حصل بقى في الشمس ايدي انا مش حاسس فرق هقولك لا الفرق في السمع اسمع كويس وانت راجل ذواق أنت راجل بتقرأ قراءات لازم تكون عندك ذوق بقى اسمع كده بأذنك ميز هو الودود ال الودود اللي ظهر فيهم ظهرت فيها اللام كده ووضحت كده وتجلت قمرية كده باينة كده ونورها باين اللام والحرف بينين من بعض الودود زي والضحى لا طيب الصاخ زي ال علي لا في السمع يختلف أنا بقول ال اللام لم بينهاي الصاخ موجودة لا اللي موجودة ص همزة وصوت على طول آه جاي يا أخويا نظمن الأمسلا لفظ الجلالة كلمة الله الأصل في في كلمة الله هي إله اكتب كلمة إله كله اكتب كلمة إله نعم إله نعم الأصل في كلمة الله إله بالهاء ودخلت على اللفظ ال التعريفية فصار الإله اكتب ال إله ثم حذفت الهمزة الثانية من أجل التخفيف فصار ال لا ال لا ثم اضغمت لام ال في اللام الثانية للتماثل كما قلت سلفا الاشتراك في المخرج والصفات في تماثل بين اللام واللام فصار الله لفظ الجلال ثم فخمة اللام للتعظيم ها ما مشداد ما دخلوا في بعض بقى في تماسل ثم فخمة اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبة طبعا لما قبله احنا عارفين طبعا احكام لام الجلال نعم لام لفظ الجلال اقصد يا وده يا كان أول جانب خالص كلمنا فيه وهو لام التعرف خلينك بقى هنا نمسك كلام الإمام رحمه الله ونسقطه على الشرح اللي احنا شرحنا شوف الإمام بيقولك إيه للام الحالان حالان قبل الأحرف لم قال لها حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعرف بس هو الإمام هنا مش غفل بس المدن احنا بنقول لم يسعفه أن يتكلم على أن لم قال فيها كلمات بتستقيم ب بكلمة ال وتستقيم أيضا بدونها وفي كلمات تستقيم بآل ولا تستقيم إلا بدونها التي ت التي لا تستقيم إلا بآل على نوعين فيهما الادغام وفيهما الاظهر الادغام إذا أتى بعد هذه هذه اللام لام أخرى كلمة الذي الذين الذين اللاء اللاتي كل هذه الأسماء ثم بعد ذلك النوع الآخر الإظهار إذا أتى ال بعدها ياء أو بعدها همزز كلمة واليسع وكلمات الآن ده بالنسبة للنوع التي لا تستقيم فيها أو النوع التي لا تستقيم فيها الكلمات دون التعريفية نعم بالنسبة يتكلم عنها الإمام هي التي تستقيم بأل أو بدونها تستقيم الكلمة سواء كانت الموجودة أو مش موجودة الكلمة مستقيمة نعم قال للامي الحالان قبل الأحرفي طبعا إنهما الإظهار والضغام أولا هما إظهارها فلتعرفي أول حاجة عندك الإظهار اللي هي اللام القمرية يعني قبل أربع عشرة خذ علمه قبل أربع حرف انتبه أو ركز الحرف اللي بعدها منيبغي حجك وخف عقيمة هتقول لي, هتقول لي طيب هو الرجل اللي بيجي يقرى القرآن بيرقب الحروف بيرقب كل حاجة أنت بنفسك تتعود ما هو اعرف يا اخي الكريم ان القرآن ليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه حتى لو انت مش قاتم القرآن حفظ بس انت ما شاء الله كالحال المرتحل كل ما تختم ترجع ثاني تقرأ من الاول كل ما تختم قراءة ترجع ثاني تقرأ من الاول فاصبح عندك القرآن سهلا او غضا طريا او سهلا على لسانك تستطيع انك ترتحل من اي موضع وتجيب من اي موضع تقرأ فيه فالموضوع سهل جدا بالنسبة لك وهو ده المطلوب هذا المطلوب أن يكون القرآن أن يكون القرآن على سناتنا قطّن طريا وحال مرتحلين فيه. أقول قال الإمام رحمه الله لامي الحالان قبل الأحرف إلى آخر قال قبل أربع عم عشرة خذ علمه من يبغى حجك وخفع عقيمه ثانيهما إضغامها في أربعي تاني حاجة عندنا الإضغام الشمسية وعشرة أيضا فاربعتاشر حرف برضا أيضا برضو أي ورمزها فعي أي افهم وراعي طب ثم صل رحما تفص ضفذا نعم دعسو أظن ننزور شريفا للكرم خذ الحرف الأول من كل كلمة فثم هذه الأحرف هي الحروف الشمسية واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية اللام الأولى هتسميها قمرية اللي تكلمنا عليها بتاع تبغي حجك أو خفح قيمة لام الأخرى هتسميها شمسية طبعا إحنا لو تكلمنا عن اللي أورده الإمام يبقى احنا كده نتكلم بإيجاز لا أنا عايزك تفهم اللامات بالتفصيل حننتقل على النوع الثاني وهي اللام لام الفعل لام الفعل يا أخوالنا هي اللام الساكنة ركز عشان الحاجات دي ممكن تتلخبط فيها انا هرجع انا مشكل انا لو عندك مشكلة في في الحلقه في لخبطه انا قبل ما همشي او قبل ما اقفل الحلقة هقعد اعيد اللي انا قلته في في عجاله عشان ما اتوهش عايز اسجل فور اسجل فور عايز استنى التسجيل أه... صوتي ما فيش مشاكل حكم لم قال هي اللام الساكنة الواقعة في فعل اللام الساكنة الواقعة في فعل سواء كان الفعل ماضي مضارع أمر على أي حال, أي حال أي لام ساكنة واقعة في أي فعل سواء كان ماضي مضارع أمر وفي كل إما متوسطة متطرفة زي ما تحب مثلا نجيب لك مثال فعل الماضي كلمة التقى كلمة التقى التقى وخلاص حصل اللقاء وانتهين التقى نعم أنزلناه اللام في كلمة أنزلناه ده ماضي ده طبعا. المضارع يلتقطه يلتقطه بعض السيارة في سورة يوسف سورة يوسف أسف معلش سورة يوسف يلتقطه يلتقطه نعم ألم أقل أقل نعم ها وليملل تمام لم السكنة الأخير نعم وألق ما في يمينك وألق ألق لم هنا سكنة وأرسلناه نعم وتوكل على العزيز الرحيم طبعا ولكن وقفنا عليها لبيان التسكين يبقى لام فعل يبقى هي اللام الساكنة الواقعة في الفعل سواء كان ماضي مضارع عمره متوسطة متطرفة لا يوجد أي مشاكل طيب لها قبل احرف الهجاء حالتان تيجي قبل احرف الهجاء لام الفعل دي وليها حالتين اما حالة ادغام وحالة اظهر بالضبط زي اللي قبلهم بالضبط حالة الاضغام يخواننا فتضغم لام الفعل مطلقا اذا وقع بعدها لام او راء وتضغم مطلقا اذا وقع بعدها لام او راء أسألكم. قل لا أسألكم قل لا دي لام ساكنة بتاعت قل دي صحيح؟ ده فعل أمر وبعدها لام بتاعت لا من كلمتين هي قل لا اضغمناها سويا انت بل تقولها قل لا قل لا هتقلقل ليه لأنه في تماثل هنا صحيح؟ تمام في تماثل في المخرج تماثل في الصفة ما تقدرش تنكر ده لو انت جيت تنقى بنفسك عن, عن, عن هذا التماثل هتقلقل للحرف هتقول قل له هتقولها زي يعني تضطر تحرك حرف ساكن هتفتعل حاجة لا قل لا استقام المعنى ب... واستقام اللفظ بهذه الطريقة نعم قل لا أسألكم في صورة الشورى طيب وقل ربي وقل ربي نعم وقل قل ربي قل ربي أضغمنا اللام في الراء نعم قلنا تضغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لام أو رأى ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار التي في سورة نوح سبب الإضغام قلنا التماثل بالنسبة لحرف اللام والتقارب بالنسبة لحرف الراء حاله الاظهار بقى يا اخواننا لام الفعل برضه مطلقا اذا وقع بعدها حرف من الحروف ال26 الباقيين بعد حذف اللام والراء لأن خلاص حاله الادغام خدتهم خدتهم الادغام مع لام وراء وباقي الحروف ال26 مع الاظهار باين بقى اوضح مع كل الحروف نعم تظهر تظهر لام الفعل مع باقي الاحرف ال26 إيه كالأمثلة إيه زي الأمثلة اللي احنا اللي هي قل ربي وقل لا أسألكم في معدى ذلك واضحة نيجي الكلام الإمام اللي اتكلم عليه في الأبيات قالوا أهرن لما فعل مطلق في نحو قل نعم وقلنا والتقى نعم وعليكم السلام ورحمة. لا عليكم. قل نعم لم ساكنة وبعدها نون قل نعم دي في صورة الصفات هتقول لي ويسألني سائل لما لم أدغم لم الفعل في النون في نحو قل نعم ما قلتهاش قل نعم إزاي قل, قل, قل نعم قل نعم أقولهاش كده ليه لك في تقارب بين النون واللام صحيح زي ما في تقارب بين اللام والراء ده كلام مظبوط بس أنا أضغمت الراء ما أضغمتش النون ليه؟ لأن, إن لأن النون السكنة إذا وقع بعدها لام يجب إضغمها النون السكنة لما بيجي بعدها لام وجب اصغار اي اضغمها. ده الاضغام اللي هو بغير غنة عارفينه نون السكنة والتنوين اذا اتى بعدها حرف اللام احنا اتكلمنا عليه في البداية خالص اضغام بغير غنة نعم اذا اتت النون الساكنة وقع بعدها لام يجب اضغامها بغير غنة ولا يصح ان يدغم في النون شيء مما أدغمت هي فيه يعني النون النون دخلت في اللام. ينفعش بقى اللام لما تسبق تدخل في النون لا, لا يصح أن يدغم في النون شيء مما أدغمت هي فيه خشية زوال الألفة بينهما خبالك حط ألف خط تحت هذا التعليل يخشى زوال الألفة بين النون واخواتها من حروف يرملون لو كنت ادغمت هنا هتزول الالفة بين هذا وهذا خبلك او من تعليل زوال الالفة ده يجي واحد يعترض برضه يعترض على الكلام حاطر هجيب تطبيق يعترض على الكلام يقول إيه؟ لم أل بتضغم في النون مش أنت قلت الناس أضغمتها فلماذا لا تضغم لم الفعل في النون كذلك أقول لك لم أل مع النون كثيرة الوقوع في كتاب الله عز وجل فهي أحوج إلى الإضغام تسهيلا للنطق بخلاف لم الفعل لم الفعل قبل النون قليلة الوقوع في القرآن وإظهارها مفهوش أية مشقة هتقول لي أنا مش عايفة مش عارفة بواب الكلام بتاعك ده أنا مش عايزه مش عارفة تدريجه تحت قعدة هقول لك الأصل في القرآن النقل والمشافعة تعمل أنت أول ما تسمع الكلمة دي تقوم جايب لاز ولازق بؤك على طول على طول على طول هتقول لي ادغمت النون في اللام لما كانت النون معلق مع ال لام قل لام قل القمرية ال لام قل الشمسيه قلت الناس ومر ومشيتها لك ولما جات اللام بقت لام الفعل وجيت ادغمها في النون قلت لي لا ما فيهاش ادغام يعني قل نعم ما مولاش ليه زي كلمة الناس ما دي لام ودي لا هقول لك لا هقول لك ال الشمسية التي تقع بعدها نون كثيرة الوقوع في القرآن أما لام الفعل اللام الساكنة التي تأتي في الفعل ويأتي بعدها حرف النون قليلة قليلة الورود في القرآن لو أنا أظهرتها مش هيحصل أي مشكل خالص لغوية مش هيحصل أي مشقة في الإظهار تماما فأظهر لبأس والعمدة في ذلك السماع ونحن لا نأتي إلا إلا بما سمعنا أو لا نتكلم إلا بما عرفنا من حال القراءة التي تورثناها أو تلقيناها على أيدي مشايخنا حفظهم الله وهم على مشايخهم وصولا إلى رسول الله وهو من إلى جبريل الأمين وجبريل من رب العزة جل وعلا نظهرها نعم نظهرها نعم أقول لك تظهر لا من الفعل مطلقا إذا وقع بعدها حرف من حروف الإظهار الستة عشرين اللي قلنا عليهم وخبلك من حرف النون الإمام قال لك إيه؟ قبل أربع مع عشرة لا لا معلش أنا سرحت قال الإمام واللمالولا سماها قمرية واللمالأخرى سماها شمسية وظهرن لما فعل مطلقه لم الفعل ظهرها مطلقة كل ما تشوفها تطلق على طول اظهر, إظهر مع الستة وعشرين البائيين فيما عدا اللام والراء وقل ربي قل لا أسألكم في نحو قل نعم وقلنا والتقى في نحو قل نعم وقلنا والتقى يعني قل نعم التي في صورة الصفات وقلنا والتقى قلنا اللام بعدها نونهي قلنا ما ينفعش ان انا اقوله وقلنا قلنا يبقى انا كده الكلمة خليت بميزان الكلمة والمعنى العام عمتا سقط كلمة التقى ده دي لام مش لقوها هتقول لي دي واحد يفتكر ان دي لام تعريف لو وعا جماعة حد يظن دي لام تعريف لا لا لا لا هتقول لي هاي فوها سكون قمرية قال لا مش دي مش دي مش ده مش كلام مش هنا كلام مش مش على ده دي مش, مش ما لقاش اي علاقة قال لي هاي ال والتقى لا دي لام فعل بتخلطش ها والتقى نعم بعد ما خلصنا كذا إحنا خلصنا شرح الإمام للأبيات اللي هو يتكلم فيها في اللمات بس إحنا عندنا أمانة علمية طالما إحنا نتكلم عن اللمات يقال خلص اللمات كلها أوردها الإمام أم لم يريدها مش الإمام اللي بناخد منه شرعة يعني بناخد من كتاب الله وجل والأمانة العلمية هي اللي بتوجب علينا إن إحنا نعمل للأخير طيب حكم لام الحرف احنا خدنا لام ال قل ولام الفعل لسه لام الحرف لم الحرف دي لم الحرف يا لم واقعة في الحرف وذلك في كلمتي هل وبل هل وبل فقط ولا يوجد غيرهما في كتاب الله عز وجل هل وبل ركز لم الواقعة في حرف ولم توجد إلا في حرفين في كتاب الله هل وبل حكم بل وجوب الاظهار اول ما تشوفها تظهرها على طول تقول ايه بل هم في شك يلعبون ولا بتقول باهم بل هم في شك يلعبون ما لم يقع بعدها لام اوراء فتضغم في اللام للتماثل مثل ايه بل لما يذوق عذاب وفرق للتقارب مثله ده الله إليه هتقول لي أنا شفت الكلام اللي أنت بتحكي ده قبل كده أنا سمعته لسه سمعوا منك من شوية ده كان في فيلم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الفعل هقول لك مصبوط هقول لك مصبوط هقول لك بتقول أنك أنت بتضغمها في حرفين بتضغمها في في اللام وفي الراء هقول لك نعم للتماسل بالنسبة كل ده بتكلم على بل يا اخوان انا بتكلمش على هل انا بتكلم على بل بل هم في شك يلعبون دفاع اظهار لانه مضحوه في 26 انما لما تيجي اللام في اللام بل لما يذوقوا عذاب بل ران يا فايحة احسن تي جبتلنا بقى هنا مربط الفرس تعالي بقى يلي بتضغم اللام في الراء في كلمة بران تعال تعال انت بتقرأ انت حفصاجي لو انت حفصاجي تعال واسمع اما انت كنت حاجة تانية غير الحفصجية بقى تعال بقى في القراءات تعال في الشاطرية واذا وقعت تحت درس في الشاطرية لن ترحم تمام خلينا الاول نتكلم بالنسبة لحفص طيب أولا لما اقول ان اللام بتضغم في الراء ده لعلة تقارب ولكن اللام التي في الراء التي في ران بل ران هتلاقي سين كبيرة كده ما حتطفوا في اللام بتقولك سكت وقف خد سكت وقف هنا رسول الله وهو يقرأ بهذه الرواية وقف بل ران يستثنى يستثنى من ادغام اللامات في الحروف اللي هي بل ادغام بل في الراء هذا الموضع هو الوحيد المستثنى لا يدغم البتة هتقول لي أنا مراعتش السكتة يا مولانا هقول لك تقولها بلران بلران هتقولي بمرة لا لا لا لا أنت لم تراعي الروايي أصل لا تقرأ هنا هكذا بأي حال من الأحوال لا تقرأ أبدا بمثل هذه الطريق فأنت ما تغلطش وتبني لي على غلطك حكم ما تغلطش وتبني على غلطك حكم ما تبوي هنا أنا ما فيش تبوي تقول بلران ما تقول ليش برران برران لا تنطل ها وذلك الوجوب السكت عليها والسكت بيمنع الاضغان حكم هل يجب اظهار لام هل دائما نحو قول الحق جل وعلا هل تربصون بنا ميكو السلام طيب هتقول لي هل في صورة النازعات ربنا بيقول فقل هل لك إلى تزك هل لك أنا ما نطقتش في هل لك غير لام واحد مع أنهم اتنين لام هل لك هل ولك هقول لك آه تدغم اللام بتاعة هل في اللام الأخرى للتماثل هتقول لي يعني بال وهل أحكامهم واحدة بالنسبة لإدغامه الأظهار أقول لك أوه. بتظهر عند الستة وعشرين بل وحرفين بتتغم فيهم اللام للتماثل والراء للتقارب اما بالنسبة لهل اللام مع اللام بتتغم للتماثل واما بالنسبة لللام والراء فلم تأتي او لم يأتي موضعا في القرآن اتى فيها الراء بعد اللام في كلمة هل ما فيش ما تحاولش مش موجود أصلا تمام بقى رخصة الإضغام دي مش موجودة أصلا بزوال العلة مفيش عللة أصلا مفيش أصلا هنا لم تحدث هو كأنشان لم يكن يبقى إذن مفيش حكم أخواننا كده انتوا فاهمين اللي فاهم يكتب خمسة لغاية تاني واحد يقول لي الدنيا خربطت في دماغي كلها وعايزك تفاهمني الموضوع من الأول هفاشرح من الأول تاني لو حسيت انك انت الدنيا خربطت خالص قول لي قول لي نعيد كمان مش مشكل ها ها نعيد لام الحرف نعيد لام الحرف شوف يا سيد لام الحرف هي اللام الواقع التي تقع في الحرف بالآخر هي اللام الموجودة في كلمة هل اللام الموجودة في كلمة بل هي دي لام الحرف لام الحرف هي اللام الموجودة في كلمة هل اللام الموجودة في كلمة بل عارف أحكام الإضغام والإخفاء الإضخ الإضغام والإضغام الإضغام والإظهار بتوع ال بتوع لام, لام الفعل هما بالضبط حكم الإضغام والإظهار بتعلم الفعل هم بالضبط الإضغام والإظهار بتعلم الحرف إذا رأيت بل أتى بعدها اللام ادغم اللام بتاعة بل في اللام اللي جاية بعدها بل لما يذوقوا عذاب التي في صورة ساد إذا رأيت اللام في كلمة بل أتى بعدها حرف الراء تدغم اللام في الراء بل رفعه الله إليه التي في النساء تمام مالها مالها دي كلمة سل ده فعل يا شيخ ده فعل نعم الله يحفظ لي صغير معلش لا هو, هو هو هو فعلا انا هو فعلا يعني هقول لك شيء هقول لك شيء أقول لك شيء. إن من إعجاز اللغة العربية لأن تفتحتني في اللغة بقى وخلاص يعني استحمل بقى إن من إعجاز اللغة العربية أن يأتي الحرف أو يأتي الفعل على حرف واحد يعني ممكن يبقى الحرف يعني كلمة مثلا يعني من قوة أنفسكم وأهلكم نرى قوة دي ده ده فعل قوة ده فعل أمر هات المضارع منها ياقي هات الماضي منها قي قاف شكرا قاف إيه تحتها كسرة فعل ال الأمر منها الأمر المفرض قيم تبع ناس كتبت أبيات لو كتبت كسرة لا بس فيه تبع في ناس رسمها بالكسرة فخذ شوف إعجاز اللغة إعجاز اللغة عريض أجلس اللغة العربية عريض جدا وكبير جدا إي إي ولا حد له ومحدش يقدر من من من من في مذهب اللغة أنه يحجمها في طريق واحد أو في مذهب واحد أو في منهج واحد سبسع عشان الناس اللي مش فهمها أنا بس إيه ما أتأخرش عليهم يا جماعة بالنسبة لبل بل لما تشوف لن بعدها اتغمها فيها بل لما يذوق عذاب لو شفت راء بعدها ادغمها فيها بالرفعه الله ولي ادغمتها في اللام عشان اللام شبهها لام ولام ادغم الاثنين للتماسل الاثنين شبه بعض مثل بعض واللام في الراء لتقارب مخرجهم قريب قوي من بعض بالرفعه اللام قريبه قوي من الراء بس بس خلاص طيب هتقول لي بل ران هقول لك لا ما تتضغمش هنا ما مت ما تسمعنيش اتغام هنا خلاص حتى لو هتوصلها المفروض اصلا توصلها في سكت التزم بيه ما عدا بل ران ما فيش فيها ايه ما فيش فيها ادغام اوعى تدغم نعم حكم هل زي حكم بل لو شفت بعد هل لام زي فقل هل لك فيها ادغام طيب لو شفت هل بعدها را مش موجودة اصلا ما تحاولش ما دور عليها مش هتلاقي تمام هي ده بس لام الفعل فاهمينه كده اختنا الكريمة ابنة الشاطبي كده الموضوع واصل ولا ولا نعيد كمان هي دي بس لام الفعل طيب الحمد لله بس هاد الام الح الحرف بالنسبة للام الاسم لام الاسم اخولنا لام الاسم هي لام الواقعة نعم لا. نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله لام الاسم اخولنا هي لام الواقعة في كلمة فيها احدى علامات الاسم بقولك ب هنا بقى فيه رغي كتير فركز معايا عشان ما تلخبطش نفسك وتلخبطني معك لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة لو عشان ما تعداش بس على على وقت شيخنا اللي بعدي لو كده نبهوني والله هل وبل دول أسطر اسمهم حروف دول اسمهم حروف اسمهم مش كلمات دول دول مش كلمات دول اسمهم حروف ده اسمه حرف في اللغة نعم طيب الله المسلم بلاش خد راحتك لحسن أنا ما ممكن نقعد للفاجر حفظكم الله طيب حكم لام الاسم ركزوا يا أخواننا لام الاسم هي اللام الواقع في كلمة فيها إحدى الأمارات أو العلامات الدل على الاسم أو تقبل أحدها وتكون دائماً إما متوسطة وأصلية أي من بنية الكلمة. الله يحفظكم رب يعني إيه؟ يعني اللام لام الاسم دي. لام صأطة وقع جوة. الكلمة جواها يعني ما هياش قدام ولا هي في المؤخرة ما هياش في أول الكلمة ولا في أخيرة ده هي في منتصف الكلمة في الوسط كلمة لم ساكنة وقع في وسط اسم يعني ما هياش لم تعرفية لم التعرفية اسمها أل التعرفية أل ألف و لام إنما دي لام ساكنة سقطة في وسط الكلمة لوعة تخلط بينهم في لام أل وفي لام الاسم انتبه نعم أجيب لك مثال ربنا بيقول ألسناتكم ألسناتكم التي في الروم وألوانكم التي في الروم يقول في الإنسان سلسبيلة هتقول لي ألسنتكم ألسنتكم ده لام تعريف هقول لك لا شفت حسنان مسلمة كاتبها ألفافة إزاي عندها حق بتكتب كده ألفافة مصبوط في همزه على دي دي دي دي دي دي دي دي دي همزة قطع دي همزة قطعية إنما قال دي بدأ بوصل إنما دي همزة دي قطع دي دي همزة قطع دي كده ألفافة وبعدين اللام دي من أصل الكلمة هتقولها زاي هتشيل الألف واللام تبقى فافة من فافة ده تمام لا. لا مش الجبال ليه بقى لأن دي متطرفة دي ودي أصلا متحركة في السياق ساكنة حال الوقوف تمام متحركة في السياق ساكنة حال الوقوف سلطان سلسبيله وألوانكم السناتكم حكمها وجوب الاظهار مطلقا هتقول لي بقى فين الكلام الكتير بقى اللي انت كلمته على اللام كده اللام خلصت اه خلصت الكتير الكلام الكتير اللي هم الاخوات بتوع السناتكم ألوانكم اللي جم قالوا لي قبل كده ان الالف واللام دي لام تعريفيه واحنا مش مقتنعين لكونها ان هي لام اسم والمفروض ان لام الاسم دي تتضم مع لام ال هقول لك لا المفروض ان لام ال هي اللي تتضم مع لام الاسم اعرض اللام على عينك وعقلك وقارنها باللي انت اتعلمته نعم طيب نيجي للنوع الاخير بس عشان ما اطولش عليكم حكم لام الأمر لام الأمر دي خلونها لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة والتي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صغط الأمر الفعل المضارع بتحوله لصيغة أمر وذلك بشرط أن تكون هذه لام مصبوقة بكلمة ثم أو الواو أو الفاء لام نزلت لي في أول المضارع حولت المضارع لأمر بشرط إنها تيجي قبلها يا ثم يتيجي قبلها واو يتيجي قبلها فأ أنا بتكلم فيلم الأمر يخل آه. نعم مثال ثم اليقضوا تفثهم وليشهد عذابهما طايف وليوفوا نذورهم فليمدد بسبب إلى السماء حكمها وجوب الإظهار مطلقا كلام الإسم على طول إظهارك مطلق زي لم الإسم بالضبط تاني تاني لم ساكنة عن بنية زائدة عن بنية الكلمة تدخل على الفعل المضارع بتحوله لأمر لابد من شروطها أن يأتي قبلها يثم يحرف الواو ويحرف الفا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع طيب اه اه لو قال لك لما أضغمت اللام في نحو كلمة التائبون ولم تضغم اللام في كلمة فالتقم طائفة مثلا اللي انت دخلت اللام في كلمة التائبون الشمسية التائبون مقلتهاش التائبون قلت فلتقم فلتقم بينت اللام هنا وضحتها ليه مع أن اللام دي لام أمرية لا اللام الأولى اللام شمسية بتاعة التقل تعريف فالتقم دي لام أمرية ما هو فعله مضارع ولزق له لام وقبله واو نعم اللام اللي في التقابون لم تعرفيها وهي كثرة الوقوع في المصحف بعكس لام الأمر هي قليلاوي وإظهارها ليس فيه مشقة يعني زي ما احنا نبهنا قبل ذلك عند لام الفعل تخلطش بين لام الأمر و لام الفعل هي فعلا شبه بها جدا ولكن انتبه من كونك انك انك تضغي او تخلط بين احكام اللامات احكام اللامات احكام فيها كتر كلام وليس بعد تبسيط وليس بعد هذا تبسيط تبسيط وليس بعد زيادة اكثر من هذه الزيادة غير الصفسطة انت خدت كده المهم عايز تبني عليه حاجات بقى وكده توكل على العزيز الرحيم تمام اسمع الدرس كمان مرة هذا الدرس لا يسمع مرة واحدة اسمعش الدرس بتاعي مرة واحدة عشان تظلمنيش اسمعه مرة كمان تمام ووسجل الملاحظات المهمة اللي انت شايفها مهم تفضل معاك ومتنسهاش مش يكون سمعته وخلاص سمعته وراح لبيري النسيان لا خليك دايما في دماغك ويا هات لحسنات حسنات شوي اسمعوش مر اسمعوك كذا مر عشان نحن نؤجر الله يبرك فيك جزاكم الله خيرا جميعا اسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته مدرسة كتابه أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيرنا إليه وعتادا إلى يمني قدومنا عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل استودع الله دينكم وأماناتكم وأخاتم أعمالكم ألقاكم على خير يوم الثلاثاء المقبل مع باب المخارج والصفات إذ أنني لما تصفحت التحفة لم نجد فيها أو تصفحنا جميعا التحفة لم نجد فيها باب للصفات ولا المخارج ولكن هناك أبواب مبنية بناية رئيسة على المخارج والصفات كباب المثلين والمتقاربين والمتجنسين هتلاقيني على طول بقولك أن في الصفات والمخارج اول ما تطلع على طول وأنت طالع من المطلع على طول أقولك أن في الصفات والمخارج اتفق على طول طب وأنت صفات ومخارج إذا كان الوضع أنك انت لا تدري عن الصفات شيئا ولا تعرف عن المخارج إلا كما تعرف الدجاج عن وقود الصواريخ إذا فكيف, فكيف لك أن تجد هذه القاعدة لابد أن تتعلم إذن تسمع شرح الصفات ولن تسمع شرح الصفات والمخارج أفضل أفضل من الشرح المسجل على الموقع باب أو, أو, أو كانت في دورة باسم التطبيقات على المخارج والصفات أفضل دورة أعتقد يعني على نظري ضعيف يعني سجلت في المخارج والصفات على الإطلاق ما يعني ما فيش في بعد كده في المخارج كلمة خلاص هيبقى الموضوع بسيط جدا بساطة تامة تام يعني في ناس حضرت معانا الدورة دي دلوقتي ما شاء الله من أهل القراءات ما شاء الله شيخ وشيخات شيخ حاجة, حاجة زي الفل الموضوع موضوع ان شاء الله تعالى يسير جدا تمام فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيكم وأن يبارك الله المستعان الله المستعان يا ربنا يسر ان شاء الله تعالى نشرحها احنا مورناش غير ده هو الكتاب هو حياتنا كلها ربنا يبارك فيكم ورب احفاظكم وارفع قدركم في الدرين امين استودع الله دينكم وأمانتكم وختمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد جميعا أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك